بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك عن محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد فبعدا تكلم المؤلف عن الشرك والنفاق نتكلم الآن عن الرياء ونحن في كتاب مختصر في العقيدة للشيخ الدكتور خالد مشاجح حفظ الله تبارك وتعالى قال المطلب الثالث الرياء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 ليش ما ما عليه شيء ليش ما جلته ابي الناس تشوف <تصفيق> اني صليت هذا رياء الهيئه هذا رياء الهيئه فاذا اما ان يكون بالفعل وإما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالهيئه نعم قال والدريوع على تحريم الرياء قوله تعالى والذين ينفقون اموالهم رياء الناس اي رياء الناس رياء الناس رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر قول الله تبارك الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قال ذلك في ذمهم سبحانه وتعالى قال ونراه أحمد بساند الصيع محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم اجرا لأن الله كما جاء في الحديث قال أن أغنى الاغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه الله لا يقبل جل وعلا إلا عملا خالصا له سبحانه وتعالى قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من يقضى أو الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد هؤلاء ثلاثة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم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 الى نار جهنم قالوا عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به يعني من سمع في الدنيا سمع الله به في الاخره فضحه في الاخره ومن يرائي يرائي الله به ايضا امام الناس يعني يفضح يعني يجازى يعني نقيض مراده هو اراد ان يراه الناس كريما ففضحه الله وجعله منافقا امام الناس فجوزي بعمله قال أقسام الرياء يكون شركا أكبر وشركا أصغر أما الشرك الأصغر فروا الإمام أحمد والبيهقي بإسنان عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فقال وما هو قال الرياء الرياء الشرك الأصغر وذلك أنه يكثر عند الناس يكثر عند الناس قال الله تبارك وتعالى المنافقين في الشرك الأكبر يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقسامه الشرك الرياء الرياء بأصل الإيمان وهذا أعظم الرياء وأخبث الرياء وهو النفاق وهو النفاق قال أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر وهذا النفاق الأكبر سمى النفاق الأكبر تعال المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس صح عنه وغيرهم وغيرهما هؤلاء أصحاب النفاق الأكبر وال... والد حنظلة حنظلة من أبي عامر سبحان الله حنظلة من أبي عامر يقال له فصيل الملائكة أبوه زعيم الفساق المنافقين يقال له أبو عامر الفاسق أبوه أبو عامر الفاسق راس من رؤوس المنافقين وابنه قسير الملائكة يخرج الحي من الميت طيب يقول رياء بأصل الإيمان وهؤلاء المنافقون قال رياء محض بحيث لا يراد بالعمل سوى مراءات المخلوقين لغرض دنيوي حتى لو فرض أنه أراد قطع باله لعار عنده من يراه لم يقطعها من أجل الرياء كحال المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا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 من الرياء الى اراد ثواب اثيب على ما اخلص فيه اذا كان في الصدقه وغيرها اما في الصلاه لا تتجزى الصلاه والحج والصيام هذه لا تتجزى فاذا بداها نفاقا استمرت نفاقا والرياء اما الصدقه يعني تصدق الصدقه الاولى رياء الصدقة الثانية جعلها لله سبحانه وتعالى مثلا لا تتجزى الصدقه الذكر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 الثالث أن يكون الدافع للعمل الصالح هو الرياء وليس إرادة الثواب من الله عز وجل فهذا ابطل عمله لقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك يعني عمل لله ولغيره شرك بينهما الله ما يقبل سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء لي الغيري لا ما به لا لا يقبله الله تبارك لا يقبل الله عمل حتى يكون خالصا كما قال الفضيل من عياض حتى يكون خالصا صوابا خالصا أي لله وحده صوابا أي على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الرابع أن يكون أصل عمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء يعني انسان كان دخل المسجد لوحده ما في أحد في المسجد فهل هل يمكن أن يصلي رياء لا يمكن أن يصلي رياء اذا صلى ركعتين يقينا هذا لله سبحانه وتعالى لانه ما في, في احد يرائي من يرائي من ما في احد يرائي اذا هذا يقينا صلى لله سبحانه ثم طرأ عليه كيف طرأ عليه وهو في أثناء صلاه دخل واحد في المسجد مثلا فصار الان فرح بان هذا دخل فبدا يصحح من صلاته, يحسن من صلاته زين؟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 أو رؤية هذه المرأة له أو سماع هذا الإنسان لقراءته فصار يحسن من قراءته أو يطيل فيها أو كذا أو يرفع صوته لكي يسمعه فهنا الرياء صار أمر إيش طارئ الأصل فيه لم يكن رياء كان لله سبحانه وتعالى ثم طرأ عليه ذلك يقول أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا الشيطان هكذا ودفعه فلا يضره وإن استرسل معه يعني احنا نقول هاك يمهن ما تمنه يقول الشيطان اشتبي تبي ارفع صوت قال الشيخ يعني مشى مع الشيطان استرسل مع الشيطان قال فإن كان العمل يرتبط اخره باوله كالصلاه والصيام والحج يبطل خلاص لانه حول نيته لغير الله سبحانه وتعالى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 زاد الصدقه ويوريه كذا اللي قبل ما يجي هذا مقبوله لان كانت إيش؟ لله اللي بعد ما جاء هذا غير مقبوله صارت رياء لان الصدقه تتجزى لكن الصلاه ما تقدر تقول الركعه الاولى كانت لله 100% ما لكن مشكلتها في الركعه الثانيه الركعه الثانيه هي اللي جملها واللي أجل فلان نقول لا لا تصح صلاتك كلها وأضحى صوته رجاء تعالى نعم فإذا إذا كانت العبادة متصلة لا يمكن الفصل بينها تبطل وإذا كان يمكن الفصل بينها مثل قراءة القرآن مثلا قاعد يقرأ لله يرفع صوته لله تبارك بالمسجد مثلا حالة دخل فلان قام يرفع صوته بسبعه عشان يسمعني فلان هذا اللي عشان يسمعني فلان هذه ما تقبل لكن اللي قبلها تقبل يمكن يمكن تتجزأ يمكن أن تتجزأ نعم يقول وأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة يعني ينقطع المقبول بنية الرياء الطارئة ويحتاج إلى تجديد نيته وما مضى قبل الرياء فصحيح يؤجر عليه الخامس إذا ورد الرياء بعد الفراغ من العبادة هذا النوع الخامس الرياء بعد الفراغ من العبادة هذه يسمى السمعة يقول كيف يعني بعد يعني هو سوى عبادة لله خلص لكن حين يقول حق الناس اني سويت واضح يعني صلى ركعتين ما حد عنا قام الليل ما حد عنا مقبول العمل لكن لما أصبح جاء عدرا جاء الله البارحة قمت الليل هذا هنا يسمى التسميع لأن لا يمكن الرياء لماذا مضى مضى نشوف خلص مضى هذا يسمى التسميع يبي يسمعهم ماذا فعل يقول يقول يسمى سمع سمع الله به فهذا الإنسان إذن بعد الفراغ من العبادة حزن أن الناس لم يعلموا بعبادته فأراد أن يخبرهم بما مضى فهذا هنا يعني هل تقبل هذه العباده او لا تقبل يعني بعض العلم قال تقبل العباده لانه اداها لله ترى على التسميع ويأثم على لان اصل العباده سواها من اولها الى اخرها كانت ايش لله لكنه لما اصبح او لما لقي الناس من شرط قيام الليل يعني ممكن حتى بصدقه نتصدق بالحاجه ديالي عنا بعدين اخبر ترى تصدقت انا او كذا يرجع إلى نيتي لماذا أخبر؟ بعض الناس قد يكون أخبر أنه قام الليل ليس لأجل نفاق ولا رياء يشجع الناس مثلا يعني مثلا حق حقا ترى الليل طويل ويمدك تشبع نوم أنا البارحة والله شبعت نوم وقمت صليت عقب ولا يقصد الرياء ولا السمعة ولكن يقصد أن يشجع الناس أو أنه فطري يعني يتكلم طبيعي يعني ما قصد رياء ولا سمعة هذا لا شيء عليه أو تصدق ليشجع الناس على الصدقة أو ليخبر يريد أن يخبر احدا يقول أنا تصدقت ما في مانع أن يخبر احدا أنه تصدق ما في مانع ان شاء الله تعالى خاصة إذا قصد تشجيع الناس فالمهم في النهاية يرجع ليش نيته ماذا قصد عندما أخبر الناس أنه تصدق أو عندما أخبر الناس أنه صلى أو الناس أنه حج أو جاهد أو ما شابه ذلك من الأمور نسأله سؤالا ماذا أردت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 فإذا فرح أن الناس علموا ومدحوه لذلك وهو لم يقصد ذلك وإنما علم الناس من غيره واحد شاف مثلا وقال كذا مثلا فحمده الناس على ذلك وفرح بثناء الناس أو كذا هذا عاجل بشر المؤمن إن شاء الله تعالى ان الناس مدحوه لصلاحه أو لجهاده أو لبذله أو لصلاته أو غير ذلك من الأمور الثاني يكون فرح بحمد الناس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 كفرت الرياجات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ثم قال الأبي موسعى سأدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم هذا دعاء طيب جدا دعاء طيب نظام في الشرك وفي في غيره اللهم إني استغفرك من ان اشرك بك فيما اعلم واستغفرك لما لا يعلم. يعني في اشياء تذكرها انا فعلا وقعت فيها في أشياء كل انسان وقع فيه ولا يشعر مو منتبه لنفسه لكن وقع في معصيه الله تبارك وتعالى لكن هو ما انتبه لهذا الامر فالانسان اذا يتوب الى الله ويستغفره من شيء فعله وهو يعلم ويستغفره لما لا يعلم لماذا يقول هو اخفى من دبيب النمل يعني حال انسان ما ينتبه له يكون وقع وقع منه الرعوه ولم ينتبه لنفسه لكن جاءت هكذا سريعه وفي مجلس وكذا ونسى ان يتوب من هذه المعصيه والمعصيه ان يتوب منها هذه قد تكون بعض المعاصي انسان ما انتبه لها وبالطبيعي جدا ما تاب منها واذاك يفضل يكون توبة نصوحا اللهم اغفر لي ذنبي كله طيب توبة نصوحيه استغفار من جميع الذنوب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 المعنى أن يريد العابد بعبادته حظا من حظوظ الدنيا قال وهو أقسام قسم الأول أن لا يريد بإسلامه إلا الدنيا هو هذا فعل المنافقين المنافقون لماذا لماذا يعلنون إسلامهم؟ ليحفظوا دماءهم وعراضهم وأموالهم وينالوا من الغناء هذا فعل المنافقين هذا فعل المنافقين يظهرون الإسلام حتى يحصلوا من الغنائم في الجهاد مع المسلمين وأيضا يمنعوا يعني أنهم ما يقاتلون ولا تسبى نساؤهم ولا تأخذ أموالهم طيب فيظهرون هذا هو النفاق الأكبر هذا هو النفاق الأكبر وهو أن, أن يعلن الإنسان إسلامه وهو لاجل أن يحصل شيئا من حضور الدنيا هذا هو النفاق وإذا قال عبد الله بن ابي بن سلون إني أرى أن الأمر هذا قد توجه فندخل فيه فلما متى أسلم لما ظهر أمر الإسلام بعد بدر بعد بدر ظهر أمر الإسلام قال المنافقون نظروا في ويدات قالوا إن النفاق تعامله مع الإسلام تعامل طردي النفاق تعامله مع الإسلام طر تعامل طردي كلما قوي الإسلام قوي النفاق وكلما ضعف الإسلام ضعف النفاق قلت تعامل طردي شون قوي الإسلام يقوى النفاق إذا سكان الإسلام قويا الكفار يعلنون النفاق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 خرج الجهاد مو منافق ومسلم لماذا خرج الجهاد قال الغديمة. وفي سبيل الله قال الغنيمه واضح لها لكنه مسلم اراد الغنيمه لماذا تحج قال والله نحج لأن البيع والشراء في الحج هناك لا يريد وجه الله تبارك هذا محرم لكن لا يكون الانسان منافقا لكن الحج باطل الحج ايش باطل لانه ما اراد وجه الله تبارك وتعالى به واحد تعلم العلم الشرعي ليش؟ قال خش وظيفة قال جعل جعله لله قال لا أنا واضح أنا عشان الوظيفه فالعلم اللي تعلمه كله ليس لله تبارك فليس له فيه أجر ليس له فيه أجر لعاذ بالله قال لي ما روى أبو هريرة أول شيء قولي تعالى من كانوا يجد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها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 قال القسم الثالث ان يريد بالعباده وجه الله والدنيا معا يعني واحد يبي الحج والتجاره يبي الجهاد والغنيمه يعني اراد ايش الأمر يبي يبي العلم الشرعي والشهاده يعني اراد ايش الامرين فهذا عمله مقبول لكن ليس كالذي اراد وجه الله وحده سبحانه وتعالى وانما خلطه بين هذا وبين هذا فأجره على النصف يعني مو مو ليس بالضبط النصف بالضبط لكن القصد مختلط القصد إنه مختلط قال كمن قاتل ابتغاء وجه الله والدنيا وكم من يصوم لوجه الله والعلاج وكم من يتوضأ للصلاة والتبرد قال فمن العلماء من قال ببطلان العمل لمنافاته و ومن قال بصحته لما يأتي في القسم الخاص ومن قال إن غلب قصد العباد الصحة وإن غلب قصد الدنيا بطلة على كل حال يقول أجره ناقص قطعا يعني واحد خرج الجهاد والغنيمة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من خرج الجهاد وقتل بسبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء أخذ أجره كاملا كما في الحديث المشهور ما من عمل حب الله تبارك وتعالى من هذه الأيام يعني العشرة قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد بسبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء يعني جاهد بماله ونفسه وما أخذ غنيمة ما أخذ غنيمة فهذا أخذ الأجر كاملا أكثر من الذي يتعب في العشر الأوائل من ذي الحجة فهنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي يجاهد مئة بالمئة للجهاد وبين من يجاهد ويش ويريد الجهاد ويريد الغنيمة بل حتى لو لم يريد الغنيمة أخذ الغنيمة طيب ليس كأجر الذي لم يأخذ الغنيمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صائما ولما صلى المغرب قدم له إفطاره فقال كان مصعب بن عمير من أنعم شباب مكة يعني أمه كانت غنية مصعب بن عمير كان مرفها في مكة كان مصعب بن عمير من, من ارفه شباب مكة فترك هذا كله وهاجر في سبيل الله ولما مات لم نجد ما نكفنه به الا ثوبا إن غطينا به راسه ظهرت قدمه وان غطينا قدميه ظهر راسه ونحن اليوم نهدبها يعني ناخذ الدنيا من اطرافها هذا ادوار بن ما شاف اللذيذ طيب وها نحن اليوم نهدبها اخشى ان تكون عجلت لنا حسناتنا فبكى وما اكل شيء وقام رضي الله عنه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 قال خلص لي ومو تعيد مسجد يا قاعد هو اصلا قام يصلي لاجلهم خلص الركعه الاولى مشو ماكو احد مفروض يسوي هذا يقطع صار ما راد شاء الله تبارك بدا قال استغفر الله خلص اخليها لله ما تصل لان الصلاه ايش حزمه واحده ما يفص... ما تفصل ركع ركعه لو عن الركعه ثاني كملت ما كملت هي إيش غير مقبوله مع الإثم طبعا لكن غير مقبوله قال صححت النيه انا جعلتها لله ما تصح ما تصح او حجه لاجل ناس مثلا بس يوريهم هذول مرضوا وما كملوا الحج رجعوا الكويت مثلا ولا ولا ماتوا ولا كذا يا خلص خلي كمل الحج لله ما يصح لان الحج ايش وحده واحده لا تنقسم لكن لو واحد تصدق رياء وسمعة فتصدق لأنه شاف ذو الجيد فراح تصدق وراح خلص وعنده فلوس قال ها تصدق لله نقول لي صارت لله عقب هذه اللي ايش تقبل أما اللي قبل اللي كانت هذا هي التي لا تقبل فيفرق حسب العبادة إذا كانت العبادة يمكن تفريقها فرقت وإذا لم يكن يمكن تفريقها لم تصح نعم قال النوع الخامس أن يكون الدافع إرادة الثواب تكون إرادة الدنيا تابعة طالفها مباح بدل أن الشاعر رتب على الإبالات أو بعض ثوابا معجلة يعني هو الأصل فيه يريد وجه الله تبارك وتعالى لكن لا مانع أن يحصل شيئا من الدنيا يعني مثلا إنسان طلب العلم دخل مثلا كلية الشريعه مثلا, مثلاً ليش داخل قرشها قال تطلب العلم الشرعي قال بعدين بتوظف فيها لا تنعم بتوضب مو هي الاصل اقدر توضب اي مكان ثاني واضح لا لا حصل وظيفه لو مو دارت الشريعه مثلا أبي الشريعة ابي الشريعه ابي الوظيفه لكن الاصل الشريعه لاجل الله تبارك وتعالى فالوظيفه امر طارئ لكن الاصل هو إيش؟ طلب العلمي الشرعي فلا مانع من ذلك لا مانع من ذلك مثل الانسان يحفظ القران لله سبحانه وتعالى قال ترى فيه مسابقه حفظ القران ووزعون جوائز وكذا كذا يلا راجع عشان تفوز بإحدى الجوالات ما في بس لماذا لأن أصل حفظه القران كان ايش لله سبحانه والجائز أمر إيش طارق إذا ينظر ما هو الأصل في أصل العبادة هل الأصل كان لله أو الأصل لغير الله فهنا هذا أصله لله ثم طر عليه طارئ يقول أن يكون الدافع إرادة الثواب أي من الله وتكون إرادة الدنيا تابعة قال فمباح بدليل أن الشارع رتب على العباده أو بعضها ثوابا معجلة قال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا فاذا إرسال السماء مدرارا هذا مطلب من الناس لكن الأصل الاستغفار لله سبحانه وتعالى طلب المغفره منه جل وعلا قال وعلي بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ليس الذنوب فقط وإنما إيش؟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 لما انغلق عليهم الغار وجاءت الصخرة وسدت عليهم ما بالغار سألوا الله بأعمالهم التي اخلصوا فيها لله سبحانه وتعالى فقال أحد الثلاثة اللهم اني كان لي أجير فحفظت له ماله يعني الآن أريد أن تعطيني اجر هذا العمل في الدنيا طيب اللهم إن كنت فعلته لك يا رب زين ففرج عنا هذه الصخرة فطلب بعمله الذي أراد به وجه الله أمر من أمور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 نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد حدثنا وسؤال السبع اي الرياء نوع من النفاق نعم نعم نعم لان النفاق رياء وسبعة نعم, نعم. يعني الفرق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر يقول أهل العلم يعني هناك فروق أول شيء الشرك الأكبر صاحبه مخلد في نار جهنم الشرك الأصغر غير مخلد في نار جهنم وإنما هو مسلم عاصي مسلم عاصي اللي عنده شرك أصغر لكن اللي عنده شرك أكبر كافر هذا الفرق الأول وهو عظم فرق أن صاحبه مخلد في النار أن صاحبه غير مخلد في النار واختلفوا هل لازم يعذب أو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 الشرك الأصغر أصغر لا يبطل إلا العمل الذي هو فيه فقط طيب الشرك الأكبر ردة كفر عند دين الله ثور الشرك الأصغر ليس ردة ولا كفر في دين الله تبارك وتعالى إلا تغييرا أهم الفروق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر ما هي الشرك الأصغر؟ لا التقسيمات هذه يعني لا دليل عليها وإنما هي اجتهادات اهل العلم. الدفن، الدبح، سك سكنع، الذبح الذبح لا يكون قربه.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 ايما اضحيه وإما نذر فقط اما غير هذا ما في اجر انتبه اذهاق الانفس ليس فيه اجر يعني الصدقه اللي يذبح ذبيحه يوزعها نفس اللي يشتري لحم القصاب ويوزعه او يشتري رز ويوزعه لا فرق لا فرق يعني الذبيحه نفسها ما فيها اجر زين لكن تقول لي الاضحيه لا الذبح في اجر ما اللي يضحي مو مثل اللي يروح يشتري لحم ويوزعه العقيقه لا تذبح ما تروح تشتري لحم وتوزعه ال تذبح وليس تشتري اللحم متوزعة النذر نذر أن يذبح يوفي بنذره فقط هذه الأربعة أما ذبيحة لأجل نزول البيت ما في ما في على دليل قبلها باطل لا يجوز إلا إذا كان ليس مقصوده الذبيحة وانما مقصوده يتعرف على الجيرانه يعزم عشان يدلون بيته عشان بيتعرف على الجيرانه ما في بس أما ذبح لأجل نزول البيت ما في شيء اسمه ذبح لأجل نزول البيت لا فعله النبي ولا امر به صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابه ولا غير ولا نص عليه احد من اهل العلم ابدا وان المقصود هو لو ما ذبح سوى عزيمه مثلا نزل البيت وعزيمه سمك مثلا مثلا ما ما حد ذبائح سمك او جاب لحم مذبوح مطبوخ خالص وجاب ما ما ذبح الذبح نفسه ليس قربه الوتيرة ماشي ما ما ثبت فيها شيء الا يعني نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اذين بها كمباح ليست ليست فيها اجر في ذاتها وانما مباح من باب المباح مثل طعام قدمته لاهلك هكذا هنا بعد <تصفيق> ايه أنت مقيم. أول شيء أنت مقيم. أنت تتم ما تقصر إيه المحاضرات شلون تكون؟ تستأذن؟ إذا بتستاذن تروح الحمام يسمح لك؟ ترتب مع الدكتور تكلمه بل انا انسان مسلم ولازم اصلي في هذا الوقت وما اخذ اكثر من خمس دقائق وكنت وضي جاهز من قبل دخول المحاضره تستاذن 5 تطلع برد تصلي فركتين دقي الصلاه الفرض يعني وترجع مثل ما تستاذن تروح الحمام تستاذن لاداء الصلاه لكن ما تجمع ولا تقصر <تصفيق>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 صح ولا لا يوم طويل جدا مع الحر أرسان وقاعد تصلمت في الكويت صح ولا لا ما أسمع في الخارج ويجيك يوم تصوم ست ساعات صح ولا لا أنا صار بريطانيا أمساك الساعة ست ونصف هذا الفجر والمغرب الساعة أربع يعني تريق وتنام وجو مفطر وحدثني <تصفيق> احد إنه بيسترالي هالأيام ست ساعات النهار ست ساعات النهار نقولهم لا صوموا زيادة حقي التقلب الجو هذا ادري تعامل معاملة أهل البلد هل شوف البريطانيين المسلمين هل يصومون حالك حالهم بس وإذا تعبت حتى بالكويت نفس الشيء إذا الإنسان تعب يفطر اللي ما يستطيع يصل، أمو في ساعة. أنت أمير نفسك، لكن لا لك تسهل. إنها. الله يحفظنا. نعم. والله الإنسان يسأل عن جمع النيات في النوافل. والله الأصل عدم جمع النيات. أشوف. يعني ما في سنة وضوء تحية مسجد ووسنة الفجر و. عفوا و سنه وتجمعها كلها ما يصنع صح لكن تحيت المسجد عن تحيت من تسقط اصلا ف سنه الوضوء تسقط لو كان عندك سنة راتبه اصلا بتصليها فانت لما ما صليت سنة الظهر في البعديه فدخلت البيت رحت توضيت وصليتها انت صار في عندك سنه وضوء متعود عليها فصليت سنة الظهر يكفيك لكن يقول لا أنا بصل سنة وضوء بصل سنتو نعم أجر وأجر لكن ركعتين هي سنتو ضوء هي لا ما يسمح فالضر عدم الجمع والله العالم اللي يبي مثل الحج مثل التعثر عليه أمر ويبي مثل يقول نفس التلاع between يبي أن الأمر في الحج إطلاق يبي الدين هل يعيد الحج مرة ثانية أن تعجل له لا لا لا لا ما على شيء يقول واحد يعني بالحج يحتاج إلى أن يدعو الله تبارك وتعالى بحجه أو بعمل سواه ولا كذا فهل يبطل لا قلنا ما فيها بس ما فيها بس والله اعلم وأعلم صلى الله عليه سعيده محمد